وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النوع الثالث والثلاثون جوري سيوسيام لجوركاني مصطلح علوم حديث معرفة المسلسل زانيني مسلسل حديثي مسلسل وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحن ذلك مثلا همو راويك كانت حديثك الرواية سمعته إلى آخره كان همو ينغلن حدثنا كان همو ينغلن أخبرنا في الصفة اداء ما أداء مبسيتي أو في صفه الراوي يعني مستسلك للصفة الرواية بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله لكاتي الرواية دا قوليك الشيخكي ويتو يتي أميش إيلاته فعليك شيخكي كدو يتي أميش إيلاته أي ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره أما تسلسلي شيء يعني مسلسلي تام يعني مسلسلي صحيح صحيح وكس بو تواوي طبق كان همان صفيت ياببه جاني واي حديث يك صحيح بغلام تسلسلي صحيح نية شمك طبقه دو طبقة كان طبقه تسلسلي فيها وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره عندك مسلسلها كان طبقه كمسلسلة بلان هميوانية وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع تنكم اقر حديثك يعني طبقه كاني همي تسلسلي فيها بيديه لأمي قضيك يعني وريائيك أو داريك للاي رأيك وهبوك وكو شيخك نقليك بشرتك سكثخوا صادق بي بيها ديالا كسا أو حديثيهم كدوا من مدلسنيا بستويتي ونقلي صفة كشد بيها قول بيها نفعل بي. ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل يعني كم حديث هيا لقد قل أوجده مسلسل فائدة شيها وقرنجيشا طالعا كم حديث مسلسل بي من الأول إلى الآخر بس قل ما يصح حديث بطريق بلام حديث مسلسلة. بلام صحيحة. بلام مسلسلة كي تسلسلة إلى آخره مثلا مثلاً مسلسلة بلام تسلسلة كي ثامنية. حديث صحيح منزلة. بلام مسلسلة إلى أول تأخره كم جال حديثها مسلسلة. قولي أحمد محمد شاكرات و. فلما يكون الضعف في وصف التسلسل لا في اصل المثل التسلسل كتاك وثانيا قد صحد متون أحاديث كثيرة ولم تصح روايتها بالتسلسل حديث من زولها صحيح ما تسلسل كتاك وثانيا تسلسل أما شاندين الجوري جوراكاني من عند لا متابدله نزهب والله اعلم النوع الرابع والثلاثون لنزهب ن لدر النقيبه لدر النقيه زربه تفصيلها يناوي باباسي النوع الرابع والثلاثون جوري السيوط رحمه علومي علوم حديث معرفه ناسخ الحديث ومنسوخه بزاني كم حديث ناسخة وكم منسوخة ناسخ او هيك ايش فيك منسوخ هيك الا ايش كوتو ايش بناك وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب بل هو باصول الفقه أشبه اشبه مسالين ناسخ ومنسوخ دبا عمل ابو عمل فكنا لا اصول الفقه ونزيكتها له شيء وبيت لا اصول لا, لا لمصطلحي حديثه. بل لم يكشف تره. بوشى بوشى يعني لهينا دائما ناسخ ومنسوخ لمصطلح حديث شدا دائما. ما تماشى كان نوتة النوع الرابع والثلاثون معرفة الناس معرفة ناسخ الحديث منسوخه النيوت هو النوع الرابع والثلاثون الناسخ والمنسوخ من الحديث. يعني تعم ما ملك ذن لجل ناس يخمن سوخا إيشي فقه جناس يخمن سخى القرآن بيناسخ من سخى بيت حديث بيت بلى بزني كم حديث الناس يخك كم من سوخا أصولي نازني لا وظيفة حنا درسي يعني أوانيك روش يشهد أم كمان خل متمان زوج جرب مبحثي كيا اللي ناوي أصولي شهية ل لمستلحي شهية عندي قالين أم بحث بحثي أصولية بحث مصطلح نية وكل متوارثة شو إن بحث أو بحث بحثي مصطلح نية والحق شو إنك يكفيها السلفقة أو قول صحيح نية شو مطلقا صحيح نية عيسى الله شوني إني مصطلح نية واني شو كعلم مش بيدنا كام حديثا ناسخ وكام منسوخ شو كأبو ببي ببي علم حديث هو إذا زيته وكأم حديث متأخرة أو متقدمة او متاخر <تصفيق> ها <تصفيق> أي أو لأصول وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيده من أجلها وأنفعها كتاب كتاب الحافظ, الحافظ الفقيه ابي بكر الحازمي رحمه الله أما ام على اعتبار في الناسخ من سكتي جرينجا لربز من شيخ ما هي دو مجلده وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل فعلا الإمام الشافعي كسك خبير ولا مسألي ناسخ ومنسوخ ناسخ ومنسوخ لحديث لحاشكاء الله معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها قال الزهري أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخ أما اجر فقهاء نزان أي باش أصولي كان شون يعني نين كان وكان ما ناسخ من منسوخ يعني نارو والإمام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طولة في هذا الفن قال أحمد بن حنبل لابن واره. وقد خدم من مصر لمصر القرابية و كتبت كتب الشافعي احمد بسالي لك ابن وراه اي اويك الشافعي وتويته لكتب للمصنفات لا المصنفات نسيت توا يعني شلون بغى النسخه هيا قال لا لو قال لا قال فرط ما علمنا المجمل من المفسر وللناسخ الحديث من منسوخه حتى جلست الشافعي يعني شيء كبار شنو كدوا تقصير كدوا كم ترخمين كدوا مجمل من المفسد جانكل وتواء و... ومن الناسخ ومنسوخ حتى للقط قطشا في عيدنا بويا يعني خبريش يا بولا علمي أصول فقه وقد ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة 540 كتابا نفيسا في هذا الفن سمناه الاعتبار في بيان الناسق والمنسوخ من الآثار طبع في حدر آباد وحلب وبمصر ثم الناسخ قد يعرفوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يعني شون أزاني كم حديثنا ها كم منسوخا أقل نصك هذا البيغنبلي خواه صلى الله عليه وسلم أما ناسخي حديث أقل قرآن جبو لخوة تعالى ولقرآن هاد ويان أقل قرآن بو نص هذا لحديث وقائنا كنص خد ين آياتك آياتك كنص خد ولا بحديث المهم لفي غمرة قصاوى صلى الله عليه وسلم برأ مر بحديث هذا ونحوي ذلك وأما بما زين كمان نسخه وكمان منسوخة لحشكة فالمروءاه من مسلم من حديث بريدة وتمامه وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لك لو كاتيك فقير بوا أتوان جوشت قربانة أنها سيروش هل جرن بلام دعائي أفرم فكلوا ما بدا لكم يعني أجازيات رشبت هل جرن درسته أمن عصخ فكلوا ما بدأ لكم وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة بتاريخ أزانت يا علم السيره بفي غزواتها بفيه جريء، في جهاد، في حروب، اواني عناء أزاني، في مسلمان بني شخص شخصي وهاي لصالح مثلا حوتي جريئة، هجتيه جريئة، هاي لا حد جاء ودعم مسلم، وإلا فتح مكيا مسلمان بو، حديث الروايات كا، بو، بس سيراته أزانية، حديث يوم شخصا، بسماع يوم شخصا، كيبه، يعني بتاريخه وبسيريش تكانت وذيته، وهو من اكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديثه. أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم الله أم حديثة منسوخة بو وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر وقول ابن عباس وهو صائم محرم وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح احتجمه هو صائم وهو صائم ومحرم وهو صائم محرم عفواً ابن عباس الله إنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح عبد الله كرّ عباس لا فتح مكة مسلمان بوا مكة دايجبوا عبد الله كرّ عباس عبد الله كرّ عباس يعني سير بيش يش لدايق للدايجبوا يعني كاتك مسلمان بوا امري فتح مكة يعني غادي نوصل ولد ابن عباس قبل الهجره بثلاث سنوات لا لا قبل يعني أم متأخرة أم متأخرة أفضل الحاجم والمحجوم وذلك في زمن الفتح في شان جعفر ابن ابي طالب لحاشة كذا في الاصلي الى وذلك قبل الفتح وعلق بقول أي سنة ثمان من هجرة وفي الأصل وذلك في زمن فتح وهو خطأ واضح المهم بتأريخ شافعي رحمه الله زانيوتيك زاني حديث دوام ناسخ حديث يكم عزوه إليه بهذا اللفظ خطأ أكو شيخ الباني الله حديثك كابليم مسلمة الله مسلم رواه مسلم عزوه إليه بهذا اللفظ خطأ فليس عنده صائم يعني احتجم وهو صائم محرم، وهو إنما عند الترمذي ثم إنه وهم من بعض رواته كما بينته في تعليقي على كتاب الصيام لابن تيمية فراجعه فإنه مهم لسرح حديث اقساك كوابوب التعليخ الزاني فكام ناسخة وكام منسوخ فأما من الصحابي فأما قول الصحابي حاشيك معه قولي شاكر رحمه الله أيضا فإن ابن عباس إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة يعني الحجة الوداع في غنبر خالد صلى الله عليه وسلم يعني بيني ولا قليبوه هذا ناسخ لي هذا ناسخ لي لهذا أحد الصحابيّك وايد وتم حديثنا ناسخي أويات فلم يقبله كثير من الأصليين لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا يعني أقل الصحابي قلت أما ناسخي أوي أما ديال اجتهادي خويته بالله ما قلت أما فيش أوداب الزيوى أما ديال أوهاته أما ديال النقل وإخبار وصادقي شن أجر خوي حكمي دام حكو حكم عالمك شن حكم ده؟ وما عم بليق احتمال الصواب احتمالنا. فلما جاوتي أما نقلا خبري دا جاوتي أمان لبيش أبوا بوشوا وكتم إيش بل نقلك أكيد وويعني حكمكش ولا إجديه لأنه يرجع لنوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه. وقبل قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول أردي واي. لحاش كافل ما؟ كحديث جابر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّ النار. ده كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك. يعني هذا الشيء هش كوتاع نقل نك حكمي صحابيك النوع الخامس والثلاثون وكحديثه أبى بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل يعني هتا أو نبيني او نبي يعني نشد يعني ناشوري وصلنا كان الماء من الماء رخصه في أول الاسلام ثم أمر بالغسل يعني باشن يعني اگر انزال جنبيه بس ختانان التقى الختانان با انزال جنبيه ما جنابه زيد هذا بيغسل حنا باشا اگر كسك جماعي الى الخزاني بكذا إلا بما ني دابزاء طبعا استواني يا كان الماء من الماء وروح صبر في أول الإسلام ثم أمر بالغسل يعني ولم وإن لم ينزل وإن لم يمني وكل حديث كان رواه راهب بدأود والترمذي صححه إلا مقر زاني مرسل صحابية أجيب سبواهن منع أجر مسلمان بوني صحابيك حديث منا سمعته أبو هريرة سمعته أبو هريرة سمعته أم حديث متأخرة بس أجر أجر بونه أبو هريرة وتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملاه تاني الوقت شال كاسي بيستبيد لصحابه أو لبيغلب الله وصله أما لتصريحي بسماعك دوخش متأخرة حتماً أم, أم حكم متأخرة وضع وصا اه تطرقي او احتمال جبير يعني او كذا ضيقي بينه. او خبريك باسي او خبريك باسي بلا يا طوني، أقول كاتي كلا زمني كافريتي شابون تحملي كذبة، لكاتي مصممت عدايكه. هأبيع أول شيء ذكرين بلو. النوع الخامس والثلاثون جوريسي وبنجام لجوركاني حديث معرفة ضبط الفاظ الحديث متنها وإسناء متنه وإسنادا. بلى متنه وإسنادا، والاحترام من التصحيح فيها. يعني هيك مثل فنون حديث او يك حديثك ابي سيتون اي بي سي يا اخويني ان نسيت, أبي أي بي أي نسيت و ابيك خوي ضبطك متن الاسناد وبشي بارز تصحيح لو كاتي بي سي ان نسيت شي بشي بارز لويكا يعني كتابك تقنشد لشونك غير مايا سرمايا دينه لي لشونك او شد سري لشونك خرى اخواله لشونك اشتكي بسردي فارزي. والاحتراث من تصحيفها يعني كذا بدستي خلقتان اشتتابه نمسا فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منه كسواه يا خيب المحديث زاني المحديث بشان والله نحن محدثي اشنا بو صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا لنسقيك ده على كتاب كبيرا، ناوي اكتب كتاب صحفات المحدثين، سين مجلد ده ليه رهية؟ قالوا بنسخه فيعني يا جر، ايش المحدثين، وأكثر ما يقع وقصنا في العسكري في ذلك مجلد كبير، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحفي. يعني بالزيارة لو كسانة وشيء ما بالخوين مطالعة كان يعني لدمي لخوين عالم تير شال زاتر لما شيخ كان النايبيسن ضبطي كده بيت هالك سياش لشيخي بيس بشيخي لشيخي كده بيستوي أو هب بتلاقيهات بيت حتى ما نغلطي كمتي على واده والله ما قال لك لكتيبوا كتبوا يعني ما قد قزور بكارب يعني هنا غلط دائما لكتيبوا علم فربي غلط زور وأكثر ما يقع في ذلك لمن أخذ من الصح ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك في كنوعي بالغة وغلط وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا ألك سان عثمان بن أبي شيبة قرآني اخرين غلطي أكل ما قرآن خانه فغريب جدا لأن له كتاب في التفسير يعني كان له كتاب شيلة تفسير تفسير قرآن وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب يعني مكاتب عن طلبة يعني طلبين منال اشتواء ليروناده كألن اشتواء كدو طبعا ابن أبي شعبه معروفة بقرآننا زاني وقرآن يخلون دو غلط كدو آه ها لا نستري زور هيا بتايبت الشيعة زور الموضوع أجلنا بقرآن طعن لي أدن بقرآن حديثة كان, كان بتايبت الحديثاني كهية رواية كدو طعن لا لا يعني باون زرر او انطعني اليد البواه ام حافظ ديالها و كنت في اوقات كسك كتابي شلت تفسير فغريب جدا يعني وصلنا معروف في شبوا كسي خلق يزور تصحيفه كاين قلق سلح الشيكالي وانظر شيء من أخباره في تصحيفه القرآني في تصحيفات المحدثين وشرح ما يقع فيه تصحيف العسكري وهلوها فن التصحيف والتحريف فن جليل عظيم لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون يعني الماهرون وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل هل خطب ليه ما غلط؟ شون كسي شي أبه حمل زمانه زوز وشال زابه مطلع به لسر كلمات لسر بتعبد لسر مترادف مترادف يعني جاري وهاي كلميك لشون كلميك دان يعني مترادف وجري كلمات اشتقاق اشتقاق جورمانة شندين جوري إشتقاق معناها يعني بون منا وكلمة ي ينحق لقال ينعق مثلاً ينجذب لقال جذب مثلاً جذب لجذب هذا حدش شق معناها ناقة ناقة وأروها لي ليكو إشتقاق لهم بتكلماتي وادي كسر قرش هلا زين بأراء ما غلطه أوين صح بقى مصيدة كذي الاستعمالات إسبانية عربية بكاراته بوي أبيع شعر زي زمان بيت أنجى مطلع بشلسة طروق يعني مطلع بشلسة طروق لوانية أويكتونة فيها كيهاتبية بويا ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل وقد حكى العلماء كثير من الأخطاء وقع دروات في الأحاديث غيرها ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين دوكتب لواء عزانيكا قرينجيالبا المداوى أحدهما للحافظ الدار القطني علي بن عمر المتوفى في ثمانية القعدة سنة ثلاثمائة وخمسة وثمانين. وهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه وانما ذكره ابن الصلاح والنوي وابن حجر والسيوطي ولم يذكره صاحب كشف الظنون، صاحب يعني حاجي خليفة كشف الظنون، ولم أجده في ثراجم الدار التي رأيتها ولم أجده في ثراجم الدار القوطني محقق لا حاشكالي بل ذكره غير واحد يعني بوشيواني ويظهر أن السيوطي راه كتب كيد على قطني بنيو لأنه نقل منه في التدريب فنقل لي على قطنيه اما أما الدوام الكتاب الثاني التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري الحسن بن عبد الله بن سعيد المتوفى في صفر سنة 383 كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان وهذه الكتاب وموجود المذار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة سنة 621 وأوراقها 156 ورقة وخطوب عن بمصر في سنة 1850 ومائتين وعشرين طبعا غير جيد وليتنا نوفق إلى إعادة طبعه كله طبعا جيدا متقنا وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة المهم يا سيد طبعك لله طبع في مصر بعد دوائق سكي أحمد محمد شاكر طبعة كاملة سنة 1963 بمطبعة مصطفى البابي الحلبي اسأل حمده تحقيقات تحقيقش كلاوة يعني قرينجي فيدي لا باكتبك وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه يعني غلطي وارو أدات كسيزو العاقل في بيكاني كما حكي عن بعضهم انه جمع طرق حديث يا ابا عمير ما فعل النغير عندك ل علماء حديث كان جمع كدوا يا ابا عمير ما فعل النغير النغير طبعا هو حاشكته تصغير النغر طائر يشبه العصفور احمر المنقار صحفه المصحف الى بعير بالباء والعين المهمله ما فعل البعير يعني طبعا نغير يعني بلبل لا هندك هونيك الشرحين كذواء بلبل ثم عملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير فافتضح عندهم وأرخوها عنه تواه يتبعوا معلومة التعريخ بس هذه ويتبعوا فلان كذواء وكذلك حصل نحو ذلك من محمد بن يزيد محمش كما ذكره الحاكم في المعرفة هذا هو التاريخ نجاتين وغير وهذه بعير وكذا اتفق لبعض مدرسية نظامية مدرسية كاكا لبغداد لجاتي اويكا ظل في عليين يعني صلاة في اثري صلاة كتاب في عليين كتاب وتي كنار في غلس ايوكسيك غلطكشي اكو شيء كدواه وكل حاشكاته علي هو عبد الوهاب بن محمد الشيرازي الفارسي وكذا اتفق لبعض المدرسين نظامية ببغداد أنه أول أيام أول يوم إجلاسه أورد حديث يكام روجك حديث باسكدوى صلاة في إثر صلاة كتاب في علية حديثك حسن وكل حاشكاته شكات رواه داود وأحمد والبيهقي في الكبرى وطبراني في الصغير والكبير عن أبي أمامة بالسند الحسن فقال كنار في غلس فإعني شون نيج لدواي نيج وكو أقولك شون لتهادي شيئا تشكي هيو أمان يعني في إذا تورونا كيباك شيء أو هاي نيج فلم يفهم الحاضرون ما يقولوا حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب من كتاب فعليين وهذا كثير جدا من تصحيف كنازن كنازن في غلس امم نار معروفه لو خرس لحاشك الله بداية ونهاية دا نهايه ناكل دوى دوى وي ك غلطه كي كدوى تيتي في غلس يعني تشرحي إن كشي شيك دوتيتي ذلك بأنه أكثر لإضاءتها تاريشياء أقل تاريشياء زياتر هناك فقال كالنار في غلس فلما يفهم الحاضرون حاضرون ما يقول حتى أخبرهم, أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من لتشيوهاتوى كتاب في علين وهذا كثير جدا وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرها هنا عندك شيء هذا النوع يسمى عندهم التصحيف والتحريف، وقد قسمه الحافظ ابن حجر إلى قسمين، فجعل ما كان فيه تغيير حرف او حروف حرف كتاب جوريان، مش الحرف بتغيير النقط مع, مع بقاء صورة الخط تصحيف، مثل النقطة كاني بجورد أو تصحيف؟ وما كان فيه ذلك في الشكل لحركات وفي التحريف وهو اصطلاح جديد تنك بيشتد شيء شيك يقبوا وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالإسمين وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف وهو نفسه تحريف <تصحيح> يعني تصحيفش مأخوذ من النقل عن الصحف لكلماتشي وعطوا للصحف وعطوا نابو نابو نراتش تصحيف وهو نفسه تحريف أما معناك معناك تريش التصحيف هو هو هو التحريف وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف يعني لا نقل كذل لا كتيبه جاهر هال هال, هال غلطين لأن أخذ كذل كتيبه وبيت تصحيح وبيشوف تشي التحريف فيه بهدو معناه كبران أميدوم مبستي وأن التصحيح مأخوذ من نقل عن الصحف وهو نفسه يعني وهذا المسمى أيضا هو التحريف قال أسكري في أول كتاب شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف ان هذا جنب بيق معنا وقال ايضا فأما قولهم الصحفي والتصحيف فقد قال الخليل إن الصحفي الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف باشتباه الحروف وقال غير أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوه أن يلقوه اصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا، ها؟ في فيه مقصاد؟ في فيه؟ لا، إلا يلقوا فيه أخذ زانه فيه مقصاد؟ من غير أن يلقوه من غير أن يلقوا عبارة شيمة، وقال أيضا صحيفة خي إن خي إلالة عسكري، تعرفوش شو رأي كده هل فيه؟ إيش ننسى ده دي من أصل هذا أن أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف. من غير ان يلقوا فيه انك فمنيه فمنيه يعني سبحان الله انت لقيتني في هذا الكتاب اليوم جلست عندي وبس الله اكبر من غير ان يلقوا فيه العلماء ااه بس ما بس يش صحفني كانوا ياخذ كانوا اخذوا العلم عن الصحفي من غير أن يلقوا فيه يعني في أخذ العلم العلماء اقتربوا أخذ العلم فكان يقع فيما يروونه التغيير فيقال عنده قد صحف أي رووه عن الصحف وهم مصحفون يعني او اسم فاعلهاتي والمصدر التصحيف وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف جاء لهم لسند رؤدا هم لما وقد يكون أيضا من السماع لكتبه وليقريه الرؤدا جاء لها شيء لدمي شيخي بيسي باشتباه الكلمتين على السامع كلمة بيسي وعزاني كلمة وقد يكون أيضا في المعنى ولكنه ليس من التصحيف على الحقيقة وكيسخما كلميك خريب كلميك اللي شتت يبقين اللي يا ما حقيقا هي بل هو من باب الخطأ في الفهم فمن ذلك العوام بن مراجم العوام بن مراجم بالرأي والجيم القيسي يروي عن أبي عثمان النهدي روى عنه شعبة صحف يحي بن معين صحف يحي بن معين في اسم أبيه فقال مزاحم الجاتين مراجم يحيى على مزاحم بالزاي والحائل مهملة ومنه حديث روي عن معاوية قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطبة تشقيق الشعري يعني حديثه فيها روايات كذا و كفى غمر خاص الله عز وجل لعنتك دولا أو عنك خطبة دبش أكن تشقيق الشعر يعني شون هتشي خطبان هي لسر سجعروا هاي سا كان هم جاران عن خوين دوا الله يقشتي شيء قشتي الشعرة همو قا هنا كان هي سجع سجعي هي التكل في إخراج الكلام على أحسن أحسن مخرج ثانيا همي نهاية كاني وكيكوا حتى دعا كانش اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اه من أهل السنة والجمعة والجماعات <تصفيق> جاء وخطبك الشيء يشقيقون الخطبة تشقيق الشعري لحاشكها توا حديثك على رواه وحمد الطبراني في الكبير وقال هيتمين في مجمع الزوائد وفيه جابر الجعفي والغالب عليه الضعف أم كسام حفظ رضعي ضعيف رافضي جابر الجعفي ضعيف رافضي هل هو بس يتكى ضعيفة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطبة تشقيق الشعري صحفه وكيع فقال الحطب يشققون الحطب أهى بالحائل المهملة المفتوحة بدل الخائل المعجمة المضمومة ونقل ابن الصلاح أن ابن الشاهين صحف هذا الحرف مرة في جامع المنصور جالي شأن لمنصور جامع المنصور أميت تصحفك له فقال بعض الملاحين يا قوم فكيف نعمل والحاجة ثم أسه تانت شبكين دار كتكي لعنتي ليك يا بيت شبكين يعني بو يبي كينه كيف نعمل والحاجة ماسة. ما لا. ومنه أيضا فيما ذكره المؤلفون هنا خالد بن علقم فقال ان شعب صحفه إلى مالك بن عرفطه وهو يسمى عندهم تصحيف السماع وماء عليه خالد بن عرفطه توا على مالك بن فلان خالد بن علقمه على مالك بن عرفطه يعني لا السمعيه الناكسه ذهنيا تتجوه وهذا المثال فيه نظر كثير عندي فان خالد بن علقم الهمداني الوادعي يروي عن يروي عن عبد خير عن علي في الوضوء في الوضوء وروى عنه ابو حنيفه والثوري وشريك وغيره وغير وغيرهم وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك بن عرفط عن عبد خير عن علي فذهب النقاد إلى أنه أخطأ فيه وأن صوابه خالد بن علقم، وقد يكون هذا أي أن شعبة أخطأ ولكن كيف يكون تصحيف سماع وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه فهل سمع اسم شيخه من غير الشيخ؟ ما أظن ذلك فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه وقد ينسى فيخطئ فيه والذي يظهر لي انهما شيخان هندوسي. روا شعبة عن أحدهما وروى غيره عن الآخر والاستنادان في المسند بتحقيقنا وقد فصلنا القول في ذلك في شرحنا على التلميذ والمثال الجيد لتصحيف السماء اسم عاصم الأحول رواه بعضهم واصل الأحدب أحوال أحب عاصم واصل. ليك وان دقنزيك قال ابن فقد فذكر الدار القطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة وإنما أخطأ فيه سمع من رواه أو فرق كيتي ومنه أيضا ما رواه ابن لهيع عن زيد بن الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد احتجم في المسجد أما اللفظ كيتي وهذا تصحيف وإنما هو احتجرا بالراع يعني بمشي ورِباعيتك يا أخوي لا أصل شيء احتجرا اتخذه حجرة من حصير أو نحوه للصلاة كسيبون منا أيه ولا شو إنك مزروطة من يشكو كسب لا يواني مثلاً آها حصيرة كبكيتا ديوالك بخط بيدور خطه ديوالك أو حجرك دروس كهرب حصيد ببيجي أم عاتواش شن روايته كده؟ احتجم في المسجد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. ومنه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عن عن زه. أو هي كم تجلسن لو احتجارك؟ إيش كذي يا؟ تناجستن ده لا. يعني اتخذ حجرة. ایبو بقیه حسی دیگر بانم نه حسیره نیت پاوا ایسه ها سفری یا حسی دیگه هی بانم نه آخر آواه نیت پاوا خودش چیلو نیروش که حج ریک درست که تو حسی دیگه نه نه مزید خودتو نیه خود ایمام وقت زعیلی لبردم ل ایمام لی نکو ل نا ناه معروفة موضوعته أتبي تشون شتوى أكل يا حد يسكر صحي يا صحي نية. كل مدرسة في غلبها أما, أما يعني. بون ما أو كم خير ميقلة اتخذ حجرة من حصين نحو للصلاة. ومنه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عانزب بفتح العين والنون وهي رمح صغير له أسنان. يعني رمك الرم كان يغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء سترة له كانت الدرجة نجيك رمكية شقان بسترة نجيك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزه فاشتبه على الحافظة بموسى محمد بن مثنى العنزي من قبيلة عنزه معنى الكلمة فظنها القابلة هو منها <تصفيق> هرخوشي عنزيه لقابلة عنزيه كلماشي ليه لينبو. فظنها القبيلة التي هو منها فقال نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فقد صلى إلينا قال السيوطي في التدريب وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن اعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شات صلى إلى شات صحفها عنزة على ذكرته عنزة بسكون النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهه يعني ربيتها صلى إلى عنزة باش بو على زيكرة عنزة ودوهيش عنزة شكرة شاتة صحفها عنزة بسكون النون بسكون هذا سبحان الله بسكون النون سبق لسانه إن شاء الله شوف النبي لي رهش منك تانية بسكون النوني ثم رواها بالمعنى على وهمي فأخطأ من وجهه وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي رحمه الله قد وقع مثله معه هرخوش كنت هنا وغلطه يجبوك أموه قال لي ماشي لا الشخص اكدام قريوه دعيش لبرويك غلطكش ديارنا بي كلمك دي هنا فيما استدركناه عليه سابقا في تعليقنا على النوع الثامن عشر فإنه نقل حديثا عن أبي شهاب هو وحديثك أبي, أبي شهاب نك ابن الشهاب الزوري أبي شهاب أبي شيابي حناط فتصحف عليه وظنه ابن شهاب وإذن ابن شهاب ثم نقله بالمعنى لبلوي اب ابن شهاب وابي شهاب نجاتي به فقال كحديث الزهري كحديث الزهري وقد كان شيخنا من الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته ما حافظ من كثيرة كلقا الخزوري خوي ما خزورة المزي حافظ المزي على وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ جهبذ يعني جربزة يعني كسي هي زيدك ماهر الحاذق تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام لم سلوى زودروا ولا تصحيفه ومن أحسن الناس أداء الإسناد والمثل بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا وكان إذا تغرب عليه أحد من رواية يعني كسيق ونمنا رواية الشبق الراء مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منه أما بس كتب وعلى. بأي وعلا بأي زاني بأي هسيفيكه ديزاني قد نستطيع ان ننتقل الى عملنا موضوع الباور نا لكاتي جماعة ايش معني واني الى ان ذلك كان مزاح حشكاوانية واشارة في السير لأن ذلك كان مزاح منه ذهبي يعني بقى قالت وش قولي أو قولي أو. الله عارف. إذا كنت تسيطر أجابي دليلياً بزانين دليلاً بزانين كيف نزيقه بوية لكيناوه باشه اللي رتا مشتاوكي باشه إن شاء الله بوية نحوكيش بخينين بصلا الله علي محمد